وَمَا الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَسْلِيمًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُغِثْهَا وَابِلٌ فَطِلْقٌ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 توم باء فاحابها اعصام فيهن فاحترقت كذلك بين الله لكم الايات ان لكم تتفكرون يا ايها الذين امنوا امحقوا الطيبات ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه وعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشات والله يعيدكم موفرة منه وفضلا والله واشانا لين يؤتي الحكمة من يشاء وما هي يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وما يتذكر الا